هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو الأزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب من آياتهم محكمات غن أم الكتاب وأخر تشابيات فأما الذين في قلوبهم زيقوا فيتبعون ما تشابه منه يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ وَابْتِغَاءُ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءُ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِكُلِّهِ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ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 فَهُمْ وَقُودٌ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ لَا عَابِدِينَ مَعَ الدَّائِنِ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فئتين ياتون تقاتلون في سبيل الله واخرى كافره يرونهم مثلهم رايا الليل والله يؤيد بنصره من يشاء ان في ذلك لعبره لولي الابصار زين للناس حب الشووات من النساء والبنين والبنين والقناطير المقنطرة من الذاب والفضة والخيل المشومة والأنآم والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أونبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات جنات تجري من تحتها للنار خالدين فيها وأسواج مطهرة وجضان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا أذاب النار الصابرين والصادقين والقالتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وولو العلم قائما قائما بالقسط لا إله إلا هو الأزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام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 فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ, ويقتلون الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الْمُؤْمِنِينَ بِغَيْرِ حَقٍّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 وَغَرَّ مَن فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ فَكَيْفَ إِذَا جَاءَهُم يَوْمَ لَا رَيْبَ فِيهِ وَخَفَّتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلِ اللَّهُمَّ مَنَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ من تَشَاءُ الْمُلْكَ تَشَاءُ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 والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما أملت من خير يمحضله وما أملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذِّركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد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 فَلَمَّا وَضَعْتَهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمِيتُهَا مَوْيَمَ وَإِنِّي وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الْرَّجِيمِ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقهم قال يا مريو أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حسابه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 قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يَا مَرْيَمُ قُنُوتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ غَيْبٍ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِرَحْمَةِ اللَّهِ كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ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 ورسولا إلى بني إسرائيل أنني قد جئتكم بآية من ربكم أنني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأفخ فيه فيكون طيرا فيكون طيرا بإذن الله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 وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَرِفُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعْذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِ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 قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نشرك به شيئا ولا يتحد بعضنا بعما أو بابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون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 ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصانيا ولكن كان حليفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم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 ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمبيين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين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 ما كان لبشر أي يؤثيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كنوا عبادا لمن دون الله ولكن كنوا ربانيين ولكن كنوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، وإذ أخذ الله ميثاقاً نبيين لما آتيتكم من كتابه وحكمة، ثم جاءكم، ثم جاءكم رسوله. قل لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلك مصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هوا الفاسقون أفغير دين الله يبغون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 فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِنْ لَتَيْبَ رَاهِمَ حَنِيفُ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِهُ ضِيعَ الْنَّاسِ الَّذِي بِبَكَتَ مُبَارَكَهُ وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ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 يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد هدي امانكم كافرين وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيْكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يَا أَيُّوا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ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 وَالَّذُو مَا عَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَنَا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُمْ تُمْتَعُونَ هَאَ أَن تُمْ أُولَاءَ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كله وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الأَنَامِلَ مِنَ الغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا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 طائفتان منكم أن تفشلا والله وليوما وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 وللله ما في السماوات وما في الأرض يوفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله أفور الرحم.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 والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله فاستوفروا لذنوبهم وَمَن يَفِرُ الذنوب إلَّا الله وَلَم يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ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 نَظَرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ لَا يَمَسَّكُمُ ٱلْقَرْحُ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ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 وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أَفَإِمَّا تَأْوُقُت لَمْ قَلْبَتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنْقَلِب عَلَى عَرْبَيْهِ فَلَيْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا الله اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إلَّا بِإِذْنِ لَكِتَابًا مُؤَجَّلا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وكَأَنَّ مِنْ نَبِيٍّ قَائِلًا مَعَ رَبِّهِ يَا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 يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردواكم على أعقبكم فتن قلبو خاسرين بل لله مولاكم وهو خير الناصرين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 ما لا يبدون لك يقولون <تصفيق> لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا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 يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لا اخوان لهم اذا ضربوا في الارض او كانوا عزا او كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسره في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير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 فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ في فِي الْأَمْرِ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 وَمَن يَغْلُلْ يَجِدِ مَا حَمَلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يُوفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ فَمَن اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَن ضَلَّ سُوءَ قَطٍّ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ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 أو لَمَّا أَصَابَتْكُم مُصِيبَةٌ قَد أَصَابَتُم مِثْلِهَا قُلْتُم أَنَّهَا ذَا قُلْهُ وَمِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّقَ الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوَيَدْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالَ الَّتَبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَ إِذِ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ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 وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ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 لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أونياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق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 كل نفس ذائقة النوت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور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 وإِنْ تَصْبِرُوا وَتَدْقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَجْمِ الْأُنُورِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِن ذَقَّالَ الَّذِينَ هُوَ الْكِتَابَ لَتُبِينُ النَّهْوَلِ وَلَا تَكْتُونَهُ فَنَبَذُوهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَشَتَّرُوا بِهِ ثَمَنًا قليلا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 فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب قديم ولله ملك السماوات والارض والله على كل شيء قدير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 وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بِرَبِّكُمْ فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلق الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عَامِلٍ منكم من ذكر أو أنت بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأذُور في سبيله وقاتلوا وقتلوا لا عنهم سيئاتهم لا أكفر عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تطلب الذين كفروا في البناد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها نسلم من عند الله وما عند الله خير للأبرار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 إِذْ قَالُوا أَجُهَرُ هُمْ مِنْ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ